السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وصل فيها رسول الله تكسب مرضات الله وتحبوا باتكم لله السلام عليكم السلام وردك عتاحة واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مرح والسلام عليكم السلام عليكم, السلام عليكم وتحية أصحاب الجنة وقلوها يا طيور الجنة وتحية أصحاب الجنة قلوها يا طيور الجنة وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم هذه رسالةنا يا إخوة سهل خفيف الدنب بتضوي هذه رسالةنا يا إخوي سهل خفيف الدنب بتضوي كل ها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم عليكم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذه رسالة نا يا إخوة سهل خفيف هذه سهل خفي في الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم <تصفيق>